يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيط خالبين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي جَنَّةٍ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ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 ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من اولياء اذن الات صروا واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ان الحسنات تذلل الصعاب